بذكرك ربي يطمئن فؤادي فؤادي ويطيب في وقت الرقاد سهادي سهادي بذكرك ربي یا قمئن فؤادي فؤادي ويطيب في وقت الرقادي سهاد سهاد ما إل ذكرتك ما فلان في خاطني حتى يبدل بالصلاح فسادي حتى يبدل بالصلاح فسادي حتى يبدل بالصلاح فسادي. وأبيت في ليلي أراك فلا أرى إلا كنورا هاديا لقيادي يَا رَبِّ أنزلت كل المسرفين إلي برحمة أنزلت كل المسرفين إلي برحمة لا تطنقون إن في ليلة القدر الجليلة مقدما تسمو على الأفراح والأعياد في ليلة القدر الجليلة مقدما تسمو على الأفراح والأعياد ليلتي قدر الجليلة ما قدم من تسمو على الافراح وال